بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام غ ل ب ت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون.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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.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 أتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ل ي ظ ل م ه م ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا ب آ ي ا ت الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة ي ب ر ُ المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفاع. وَكَانُوا ب ِ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ه ِ م ْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ ئ ِ ذ ِ يَتَفَرَّقُونَ ف َ أ َ م ََّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَاتِ يُحْبَرُونَ و َ أ َ م َّ ا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ فَأُولَائِكَ فِي الْعذابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض و ع ش ي و ن وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.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 ومن آياته أن خلق لكم من أفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماءات والأرض واختلاف ا ل س ن َ ت ك م و َ أ أ ل و ا ن ك م إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار و ب ت َ ا ء ك م من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرخوفه و ط م ع ا وينزل من السماء ما فيحيبه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر ه ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله م ن في السماوات والأرض كل له ق ا ت ُ و ن وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من ه شركاء فيما رزقناكم فأتم فيه سواء؟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 فأقم وجهك للدين ح ن ي ف ا في طرَّة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوْدِنَهُمْ ي وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَ س َ ض ُ ر ّ د َ ع ُ و رَبَّهُمْ م ُ ل ِ ب ِ ي ن َ إلَيْ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا فسوف تعلمون. ف َ م َ أ َ ز َ ل ْ ن َ ا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا ن َ س َ ر َ ح ْ م َ ة ً فَرِحُوا بِهَا وَيَتُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ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 ف آ ت ذ ا ل ق ر ب ى ح ه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاتها تريدون وجه الله فأولئك هم المطعفون a l l ه h الذي خلقتكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذ َ ل ك م من ش ي ء ا سبحانه وتعالى عما ي ش ْ ر و ن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عم لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض ف ا ظ ر و ك ي فكان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين ا ل ق ي م من قبل أي يأتي يوم ل ل ا م ردله من الله يومئذ يصدعون ما كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي يرسل ا ل ر َ ا َ مبشرات و ل ي ذ ي ق ك م من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فاتقنا من الذين أجرموا وكان حقا. علينا نصر المؤمنين، الله الذي يرسل الرياح فثير سحابا، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله ك س ف ا فتر الودق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون و إ ن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله لمبلسين ف ا ُ ر إلى ا ر ح م ة الله كيف يحي ي الأرض بعد موتها إن ذلك ل م ح ي ي الموتى وهو على كل شيء قدير و ل ئ ن أرسلنا ريحا فرأوه م ص ف ر ا فرأوه مسفرا ل ظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا و َ ل ل و م دبرين وما أعتبها د ِ العميع ضلالتهم إنها تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَاسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالَ بِثُوْغِ رَسَاعٍ كَذَلِكَ كَانُوا ي ُ ف َ ك ُ و ن َ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكن لكم كنتم لا تعلمون فيوم ِ ذ ا ل ل ا يفعل الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبون ت ولقد ضربنا ر ِّ ن َ ا س ِ في هذا القرآن من كل م ث َ ل ولئن جئتهم بآية لا يقولون الذين كفروا لا يقولون الذين كفروا إن آ ت ُ م إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا ي و ق ن و ن